يحبونهم كحب الله الآية هذا هو الباب الحادي والثلاثون من أبواب كتاب التوحيد ولزال مصنف رحمه وتعالى يذكر بعض الأنواع المتعلقة بالشرك الأكبر ولزال يذكر بعض الأنواع المتعلقة بالشرك الاكبر حيث بين رحمه تعالى في خاتمة الباب السادس أنه سيذكر الأبواب المتعلقة بتفسير التوحيد كذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وذكر في خاتمته أن شرح هذه ترجم ما بعدها من من الأبواب وجميع الأبواب من الباب السابع إلى آخر الكتاب يعتبر شرحا وتفسيرا لي للتوحيد فالإذن ذكر بعض أنواع الشرك كيف حينئذ يكون الشرك الاكبر وبيان حقيقة الشرك الاكبر وبيان أنواع الشركة الأكبر كيف يكون تفسيرا لي للتوحيد كيف يكون تفسيرا للتوحيد التوحيد هو لا إله إلا الله وسيذكر شرك المحبة وشرك الخوف وشرك الطاعة وما يتعلق بالرقى والتمائم كيف صار هذا النوع تفسيرا لي للتوحيد نعم قلنا التفسير كما ذكر الشيخ رحمه تعالى يكون على نوعين بذكر ما تحت اللفظ من معنى وهذا متعلق بي بكلمه التوحيد والايات الدل على على التوحيد ذكر اللفظ وما يدل على ما يدل عليه اللفظ ثانيا ما يتعلق بمعرفه ماذا الاضداد بضدها تتبين الاشياء هنئذ لا يعرف التوحيد من لا يعرف الشرك الأكبر صحيح لا يعرف التوحيد من لم يعرف الشرك الاكبر صحيح هل يكون موحدا جوابه لا قطعا نعم لانه داخل في نعم داخل في مفهوم الكفر به بالطاوط فمن يكفر بالطاوط هذه جعلها نص عينك فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله الكفر بالطاوط لن يتحقق إلا بترك الشرك وإذا كان كذلك لابد حينئذ من معرفة حقيقة الشرك هذا وجه ذكر ما يذكر المصنف رحمه تعالى، إذن هذا داخل في مفهوم الكفر بالطاووت. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال هنا لما كان من المحبة محبة خاصة التي هي محبة العبودية خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل يعني كالصلاة والصوم والحج وسائر العبادات كل عباده لا تصلح إلا, إلا لله عز وجل حينئذ من مفردات العبادة محبة الله تعالى ولذلك مر أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من الباطن أعمال القلوب كلها الخوف من الله تعالى والتوكل الإنابة والرجاء والمحبه هذه كلها أعمال قلبية وهي من العبادات ولها مفاهيم خاصة يعني منها ما هو عبادة تفسر به بمعنى خاص لا بالمعنى العام لأنه قد يشترك او الخوف مشترك ويأتي خوف خاص وكذلك المحبة تأتي خاصة وتأتي مشتركة باعتبار المفاهيم الخاصة هي عبادات صرفها لغير الله تعالى يكون ماذا يكون شركا اكبر فلا فرق من تعلق قلبه من جهة محبة خاصة بغير الله تعالى وبين من يسجد للصلمين لا فرق بينهما لا فرق بينهما وجه الاشتراك أن المحبة الخاصة عبادة وأن السجود عبادة حينئذ تعلقت العبادة بغير الله تعالى وهذا هو حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى فمن تعلق قلبه بغير الله تعالى محبة أو توكلا أو رجاء على الوجه الخاص التي هي عبادات حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد جعل ذلك المتعلق ندا مع الله تعالى ويكون شريكاً وعدلا به رب جل وعلا قال محبة خاصة لا تصلح هذه المحبة الخاصة إلا لله عز وجل يعني إفرادة قول لا تصلح إلا هذا حصر ففيه إثبات الحكم في المذكور نفيه عما عما عداه يعني فيه معنى لا إله إلا الله لا محبة خاصة إلا بالله تعالى وقس عليهم قال وهي محبة العبودية المستلزمه للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره هذا المراد بالمحبة التي هي عبادة لأن المحبة قد تكون طبيعية قد تكون لي لأمر هو أنس ونحو ذلك ما سيذكره المصنف رحمه تعالى وقد تكون عبادة متى تكون عبادة إذا كانت مبنية على الذل والتعظيم الخضوع لأن المحبة هي الميل محبة في أصلها هي الميل حينئذ هل كل ميل يعتبر عبادة جواب لا لأنه قد يميل إلى طعام إلى زوجة إلى ولد إلى وظيفة إلى مال إلى جاهل محبات صح أو لا يحب هذا ويحب ذاك حينئذ ليس كل ما مال قلبه او تعلق به على هذا الوجه يكون ماذا يكون قد صرف عبادة لغير الله فلابد حينئذ من ضابط لهذه المحبة محبة العبودية والمحبة الخاصة التي إذا وقع فيها العبد حنيذ قيل صرف العبادة لغير الله تعالى قال محبة العبودية المسلزمة مسلزمة يعني عندنا لازم وعندنا ملزوم ما يقوم بالقلب اللازم أو الملزوم كيف لا تفرق باللازم ملزوم الذي يكون في القلب لازم أو ملزوم ملزوم أيهما أصل أيهما فرع الملزوم وأصل واللازم فرع لازم فرع ملزوم وأصل واللازم فرع جميع أعمال القلب ملزوم نعم حسن لأنها باطن والباطن عند اهل السنه والجماعه في باب الإيمان هذا يسمى ماذا يسمى ملزوما والظاهر من قول وما عطف عليه يعتبر لازما يعتبر لازما ولذلك هذا أصل وهذا فرع وذكرنا أن ابن تيميه رحمه الله كثيرا ما يذكر أن الباطن في الإيمان اصل والعمل الظاهر فرع فأخذ الجهميه والمرجئه اخذوا هذه الجملة فجعلوا ماذا أن هذا فرع وهذا أصل قالوا كفرع الشجرة لاصلها. إذا ديت لغصن غصن شجرة هذا فرع إذا قصصته بقي أصل ماذا الشجرة قالوا كذلك الإيمان ولا شك ان هذا كذب على الشيخ سلام تيميه رحمه تعالى وإنما عن ماذا أن الثاني متفرع عن الأول بمعنى أنه لا يوجد الفرع إلا إذا تحقق ماذا الأصل هكذا صلاة لن توجد إلا إذا كان خاضعا بقلبه محباً للأخير وليس المراد به ماذا؟ أنه ينتفي الفرع ويبقى الأصل بحاله كما هو قال الجهمية حاصل هنا قال المسلزمة إذا أعمال القلب ومنها المحبة هذه ملزوم محلها القلب حينئذ لها لازم قال المسلزمة للذل لا شك أن الذل غير المحبة والخضوع غير المحبة المحبة أصلها الميل وكمال الطاعة كذلك غير المحبة وإيثاره على غيره كذلك غير المحبة حينئذ هذه لوازم بمعنى أن الضابط في تحقق وصف العبودية المحبة التي هي محبة العبودية إذا اشتملت على ذل وخضوع وكمال طاعه لله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إيثار غيره عليه عدم إيثار غيره عليه, عليه ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا كالسجود والصلاة ونحو ذلك ومتى أحب العبد بها أي بهذه المحبة محبة العبودية غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لأنه شرك اكبر حينئذ يكون داخل في قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به والشرك أنواع حينئذ أن يشرك به هذا دخل فيه جميع أنواع الشرك الأكبر على الصحيح وليس داخلا فيه الشرك الاصغر قال ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منهم وقد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها في هذه المحبة ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة يعني لما كان هذا جواب لما لما كان من المحبة محبة خاصة ترجم مصنف الأحنين جاء الفصل الطويل بين لمة وفعلها والجواب ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة ليظهره ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الندي وهو المثل والشرك في محبة التأله تأله يعني التعبد بمعنى محبة العبودية والتعظيم التي هي أصل دين الإسلام إذا مبنى المحبة الذل والخضوع والتعظيم والتاله ومحل ذلك متعلق بالرب جل وعلا ما الذي تثمره هذه المحبه كمال الطاعه وايثار طاعه الرب جل وعلا على طاعه غيره قال ليظهر ويوضح ما دلت عليه من الشرك باتخاذ الند وهو المثل والشرك في محبه التاله والتعظيم التي هي اصل دين الإسلام وبكمالها اي كمال المحبه يكمل الإسلام وبنقصها بنقص المحبة ينقصون يعني ثم تلازم بين المحبة وبين الإسلام كمالا ونقصا ينبني ذلك على ماذا على الوجود والعدم إذا عدمت المحبة عدم الإسلام وإذا وجدت المحبة باعتبارها حينيذ وجد حقيقة الإسلام ولذلك مر معنا المقيم تعالى تارة يعرف التوحيد بأنه بأنه افراد الله به بالمحبه افراد الله تعالى به بالمحبه لانها اصل الاسلام قال هنا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله ومن الناس من تبعيضيه والمعنى بعض الناس يعني لا كل الناس بعض الناس لا كل الناس فيه استثناء او لا فيه استثناء ومن الناس من يتخذ من ها موصولا بمعنى الذي بمعنى الذي عرابها مبتدا مؤخرا ومن الناس خبر مقنع هذا على المشهور هذا على على المشهور بعض الناس يتخذ من دون الله تعالى من يتخذ من دون الله تعالى هذا المبتدا محكوم عليهم صحيح من يتخذ هكذا تركيب الكلام الاعتبار الاصلي مبتدا وخبر. من الناس على المشروع له ماذا متعلق بمحاكمه خبر مقدم من يتخذ هذا مبتدا حينئذ تركيب الكلام ماذا من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله كائنون من الناس كائنون من الناس صحيح هذا التركيب حينئذ اورد بعضهم ماذا ان هذا لا يصح بهذا الاعتبار لأنهم كائنون من الناس قطعاً من أين إذن؟ الجمادات خبر عن من؟ أهل الشرك من الناس أو من ماذا؟ من الناس إذن ما الجديد؟ صحيح؟ في اعتراض ولذلك جعل بعضهم أن من التبعيضيه في مثل هذا التركيب الاولى جعلها اسما الأولى جعلها اسما وتأتي من اسمية لا يشكال فيه حينئذ بعض الناس حكم الله تعالى على بعض الناس بأنهم يتخذونه وهذا اولى من حيث المعنى جعل من الناس محكوما عليه اولى من جعله ماذا محكوما به لانك اذا قلت زيد من الناس فهو هو من اين اذا صح أو لا لكن بعض الناس زيد اسمه زيد مثلا هذا اقرب لا إلى المعنى ولذلك الاولى ان كان هذا غير مشهور قد يعتبر شاذا عند عند بعضهم من الناس هذا مبتدا وتجعل منه نسميه وتفسر ببعض بعض الناس بعض الناس حكم الله تعالى عليه بماذا يتخذونه ومن الموصوله هذه كما هو معلوم انها ماذا في قوة المشتق من الموصوله الموصولات كلها مع, مع جمله الصله تفسر ب بالمشتقات بعض الناس يتخذون لا اشكال فيه أو متخذون لا اشكال فيه قال ماذا؟ من يتخذ من دون الله أنداداً جمع ند وهو الشبيه والنظير يحبونهم كحب الله كما حبت الله كحب الله حب مصدر وهو مضاف لضر الجلاله مضاف إليه والمراد هنا كحب الله أي في الكيف والنوعي في الكيف والنوعي أما النوع أي يحب غير الله تعالى محبة عباده أما في الكيف كمحبة الله أو أشد قال هنا قال ابن كثير يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال نكال راض به ماذا جعله عبره قالوا نكل به تنكيلا أي جعله نكالا وعبرة لي لغيرهم حيث جعلوا لله اندادا تعليل أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحب هذا الشاهد لي كلام صنف رحمه تعالى لأنه أراد بي بهذه الترجمة أن يبين كأنه قال باب المحبة فأنه قال بابه باب المحبة بي بهذه الآية ليستنبط الناظر او الطالب الحكم الشرعي من الآية من أجل أن يتمرنا على استنباط الحكام الشرعية من الأدلة كما مر معنا فكانه قال باب المحبة ثم المحبة نوعان محبة عبادة ومحبة ليست عبادة قال يحبونهم كحب الله يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم وهو اختيار شيخ الإسلام من تيميه رحمه تعالى في الآية يعني كحب الله من إضافة المصدر إلى مفعوله من إضافة المصدر إلى مفعوله اي يحبونهم كحبهم كحبهم الله والمعنى يحبون هذه الانداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في المحبة لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لي لله تعالى قال كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ هذا تعليم لماذا كانوا في ضلال فسروا الضلال سببه ما هو اذ نسويكم برب العالمين نسويكم برب العالمين ما كانت التسويه في ماذا في اثبات كون هذه المعبودات تخلق لانهم لا يثبتون ذلك ولا انها تدبر ولا انها تتصرف وانما في ماذا في صرف العباده لها وهذا مبني على محبتهم اياها لأن صرف العبادة هذا يدل على ماذا على الرغب على الرغب والرغب وحقيقة ماذاة حقيقة, حقيقة العباء حقيقة المحبة هو حقيقة المحبة قال وقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهذا الند وهذه التسوية الند الوارد في قوله من دون الله اندادا وهذه التسوية نسويكم برب العالمين وهذا العدل بربهم يعدلون إنما هو في المحبة في في المحبة التي ينبني عليها ماذا العمل التي ينبني عليها العمل. إنما هو في المحبة لا في الخلق والربوبية فإنه ليس أحد من أهل الأرض يثبته بخلاف المحبة يعني لا يثبت خالقا مع الله تعالى ومن اثبت حينئذ يكون ماذا؟ يكون مثبتا في الظاهر فقط وإلا في الباطن فهو ينافي ما أثبته بخلاف المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا وساووهم بها وعدلوهم بربهم في المحبة و التعظيم، و هذا المراد به هذه الآية بناء على أحد القولين، وهو الذي اختاره ابن تيميه رحمه الله والصحيح، وقيل يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله تعالى، ولا شك أن هذا ليس بصواب، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداده، قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا القول. وهذا متناقض وهو باطل وهو وهو باطل فان المشركين لا يحبون الانداد مثل محبه المؤمنين لله تعالى فرق بين بين قولين قال هنا رحمه الله والذين امنوا اشد حبا لله اشد هذه ليست على على بابها يعني ليست من باب افعل التفضيل الذي فيه مساو آخر اخر في الطرف الاخر احد صحيح اشد بمعنى ماذا ان الاشديه خاصه بالمؤمنين وأما أما محبة الكفار المشركين لله تعالى هذه لا تقارب أصلاً لا تقارب محبة المؤمنين لله تعالى حينيذن يكون من قبيل من قوله تعالى أصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا خير مستقرا ممن؟ أصحاب النار هل فيهم خير؟ جوب لا إذن أفعل التفضيل هنا ليست على, على بابها أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله وقيل لأندادهم فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله قال المصنف شيخ وسلم محمد رحمه الله وفيه أن من اتخذ ندا يساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر فكيف إذا كان أشد ولو كان يحب الله تعالى ولو كان يحب الله تعالى ولذلك أثبت الله تعالى أن المشركين يحبون الله تعالى صحيح ومع ذلك ما جعلهم ها مسلمين صحيح أولا وبهذه الآية أيضا ترد على أصحاب القرينتين صحيح هنا أثبت الله تعالى أن المشركين يحبون الله تعالى فتعبدوا لله تعالى واعترفوا بكونه إلها قروا بذلك وقروا بكونه المتفرد بالخلق والملك والتدبير للأخير إذا مرد ماذا؟ وردت حسنات وردت حسنات ومع ذلك لما صرفوا العباده لغيره تعالى ما جعله بين الأمرين وقال ورد قرينة تدل على التوحيد ولو كان في الربوبيه وقرينة تدل على على الشر هذا من التخليط قال والمحبة قسمان مشتركة ومختصة والمشتركة ثلاثة أنواع طبيعية كمحبة الجائع للطعام الجائع وغير الجائع ليس خاصة بالجائع يعني محبة الإنسان للطعام والشراب إذا حب. طعاما ولو تعلق به وكان يشتهي صباحا ومساء ويأكل صباحا ما أشرك بالله يكون مشركا لا يكون مشركا ولو غلب عليه قال ومحبة إجلال وإعظام لا عبادة يعني ولو كان هذا فيه إجلال لكنه لا يكون كإجلال العبد لله تعالى ولا كاعظام العبد لله تعالى كمحبة الوالد التلميذ لمعلمه والكبير من اهل الخير ومحبه اشفاق ورحمه كمحبه الولد لوالده كذلك يعني يجتمع فيه محبتان او نوعان هي محبه اجلال وتعظيم وهي محبه رحمه كذلك لا قال كمحبه الولد لوالده والوالد لولده ومحبه انس هذه الثالثة والف كمحبة الشريك في تجاره أو صناعة أو سفر أو غير ذلك إذن هذه انتفى فيها وصف ماذا؟ وصف المحبة التي هي محبة التألو والتعب ليس فيها إذلال وليس فيها خضوع وليس فيها ماذا؟ تعظيم وليس فيها طاعة مطلقة وليس فيها تقديم لها على طاعة الله تعالى إذن انتفى الأوصاف المتعلقة محبة العبودية حينئذ لو تنوعت هذه المحبات إلى أنواع أخرى لا إشكال فيه قال فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم لا تستلزم التعظيم أي تعظيم قد يعظم لابن أباه لكن المراد به ماذا التعظيم تعظيم التأله ان يعتقد أنه إله أو أنه مستحق للعبادة ونحو ذلك ولا يؤاخذ أحد به فليس كلما وجد تعظيم حين نقول هذا من باب صرف العبادة لغير الله تعالى وإن كان التعظيم يكون عبادة كذلك لكن له ضابطهم قال ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم المحبة المختصة. يعني لا لا نقول بكونه إذا وجدت المحبة المشتركة طاردت المحبة محبة التاله لا بل اجتمعان فلا يكون وجودها شركا في محبة الله. لكن مع ذلك لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك. لا بد يكون الله ورسوله أحب إليه من من تلك. وأما المختصة. ولو حصل تقديم وتأخير لا يستلزم كذلك الشرك مطلقا بل فيه تفصيل وأما المختصة في محبة العبودية المستلزمه للذل والخضوع والتعظيم والطاعة والإيثار على مراد النفس فهذه لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره فقد اشرك الشرك الأكبر وهذا نص الذي معنا دليل على ذلك من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله جعل المحبه هنا ماذا؟ اتخاذا للند مع الله تعالى قال يتخذ من دون الله اندادا ثم وصف هذه الانداد يحبونهم كحب الله حينئذ هذا شرك المحبة الآية نص فيه في شرك المحبة بدليل أنه جعله من قبيل اتخاذ الانداد والشرك هو اتخاذ الانداد قال المصنف رحمه تعالى وقوله قوله تعالى من جر على قوله باب قول الله تعالى باب قوله وقوله, وقوله قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشراتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهو المصنف رحمة تعالى تصر الايه لكنه أرادها, أرادها قال قل إن كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اباؤكم خطاب؟ للأمة اجتمعها أو لا اجتمعها. هذا يدل على ماذا على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته قواعد مطلدة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمة هذا هو الأصل ولا يدعى الخصوصية إلا بدليل. إلا بدليل واضح بين ليس بمحتملات ولا ظنون وإنما لابد من نص واضح بين يدل على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل التشريك الاصل ماذا التشريك في الحكم فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم لا بد ماذا لابد من دليل ندل عليه وظاهر النصوص تدل على ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للامه والعكس بالعكس اقيموا الصلاه هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ها نعم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقيمه مع كون الخطاب اصلا ماذا للامه لكن النبي صلى الله عليه وسلم فارض من هذه الامه وإن كان نبيا وإن كان رسولا فكل خطاب للأمة فهو خطاب للنبي لأنها الفاظ عموم فيدخل فيه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو خطاب لي لأمته قال هنا قل إن كان آباءكم أو أبناءكم هذا آباءكم هذا, هذا اسم كان إلى قول أحب هذا خبر كان إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره اي بهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبه هؤلاء على محبه الله ورسوله وجهاد في سبيله قال المصنف رحمه الله أمر الله نبيهم ان يتوعد أن يتوعد من احب هذه الاصناف ثمانيه فااثرها كلها او بعضها والحكم حينئذ متعلق بماذا بواحد فاذا كان كذلك فتحقق العذاب واذا وجد او ضم اليه ثان كذلك باب اولى وأحرى وإذا آثر الثمانية من باب اولى واوله حينئذ الحكم ليس متعلقا بماذا لابد أن ان يؤثر هذه الاصناف الثمانيه حتى يستحق العقاب والعذاب والهلاك لا انما لو وجد واحد يعني لو قدم طاعه ابيه فقط على طاعه الله تعالى حينئذ وقع في المحذور الشرعي المحبه الصادقة تلزم محبة الصادقة تقديم مراضي الله على هذه الثمانيه كلها وشرط المحبة كما قال اهل العلم موافقة المحبوب وتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما ما يبغض قال أمر الله نبيه أن يتوعد من أحب هذه الأصناف فآثرها كلها يعني أو بعضها على حب الله ورسوله والايثار المراد به ماذا التقديم يعني قدم واحد من هذه الثمانية على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك وكانت نزلت في المسلمين الذين بمكة لما امروا بالهجرة قالوا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا إن هاجرنا ضاعة أموالنا كان المانع ما هو؟ ليس الاستضعاف وعدم القدرة إنما المانع شيء من هذه الأمور المذكورة إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا ارحامنا ليس فيه ماذا عدم القدره والعجز لو كان الحكم معلقا بعدم عدم القدرة جاء النص فيه لكن هذه ليست معاذير يعني هذا عذر عندهم عذر ام لا عندهم عذر لكنه مقبول شرعا الجواب لا اذا ليس كل عذر يكون مقبول شرعا وكان منه من يتعلق به اهله وولده ويقولون ننشدك بالله أن تضيعنا يعني الا تضيعنا فيرق لهم ويدعوا الهجرة فبدأ الله بالآباء والأبناء والاخوان إذن عرفتم السبب أن هؤلاء نزلت فيهم الايه وقد قدموا وآثروا هذه المذكورات أو بعضها على ماذا على طاعة الله تعالى المرد به الهجرة والجهاد في سبيلهم فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم وزهدهم فيه، ثم قطع علاقةهم عن زخارف الدنيا، فقال وأموال وأموال نقترف أي اكتسبت وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى إلى، يعني قدم ماذا؟ قدم المال، قدم المال. قال وأصل الاقتراف اقتطاع الأشياء أو الشيء، وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه لغيره، وتجارة أي أمتعة اشتريتموها للتجاره والربح تخشون كسادها اي رخصها يعني تكون رخيصه تخشون كسادها بفوات وقت رواجها تجارة لها وقت صحيح او لا اذا تاخر هذه النزل الثمن ومساكن ترضونها اي منازل تعجبكم الاقامه فيها احب اليكم هذا خبر خبر كاله بالنصب احب اليكم أي إن كانت هذه الأشياء وحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلهم والمراد بالحب هنا الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي هو الملازمة مستتبع لي لآثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة وتقديم الطاعة لميل الطبع فإنه أمر جبلي أحب إليكم يعني إن كان أبوك أحب إليك من الله تعالى المراد الحب الجبلي ليس هذا المراد وإنما المراد به ماذا؟ أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى وعن إذن صارت المحبة شرعية صارت المحبة محبة خاصة وإنما نص المصنفون رحمه الله تعالى لأن يظن أنه لا, لا تجتمع المحبة التي هي المشتركة طبيعية مع محبة الله تعالى لا تجتمع تحب أباك وتحب المال لكن محبة طبيعية لا تؤثر هذا المال وهذا الاب طاعته على طاعة الله تعالى هذا المراد من كلامي رحمه تعالى والمراد بالحب هنا الحب الاختياري الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي يترتب عليه ماذا الأثر لأن المحبة لابد أن يترتب عليها أثر لابد كل عمل قلبي الأصل أنه ماذا يترتب عليه حتى المحبات الطبيعية إذا حب إذا أباه لابد من بره صعو لا ولو كان يعقه قل هذا لا يحب أباه وإذا كان يحب صديقه لابد من ماذا لابد من أثر إذا كان لم يكن سمى أثر حينئذ قلنا هذا كاذب في دعوة حكم واحد فيما يتعلق بالشرع وفيما يتعلق بغيره من حيث ماذا من حيث إن المحبة لابد لها من أثر لابد لها من أثر وإلا كانت دعوة كاذبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذ هذه علامة كذلك فيما يتعلق بالمحبات الطبيعية إذا وجدت في القلب لابد من ماذا لابد من من أثر لابد من أثر يعني لابد من بر بد من ولا ولابد من شيء يتعلق بها أما انه يدعي محبة صديقه ثم يضربه ها؟ هذا لا لا يجتمعان هذه علامة البغض وليست علامة ماذا المحبة قال لا ميل الطبع فانه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ العبد عليه ولا يكلف بالامتناع منه هذا التكليف ما لا يطاق لو قيل له لا تحب أباك مطلقا ولا المال ولا الزوجة ولا الولد ولا الدنيا إلى اخره هذا صار ماذا؟ من التكليف بما لا يطاق وهو منتنع فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه إذا حصل هذا الإثار قال المصنف شغل الاسلام محمد رحمه تعالى وفيه الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه حب إليه من من دين إذا لا تقدم على على الدين هذا هذا المراد أن هذه الثمانية وغيرها وإنما ذكر الأجناس الاصول لا يقدم شيء منها على ماذا؟ على الدين إذا تعارض حينئذ قدم الدين فدلت الآية على أن محبه هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سبباً للعقوبة إذا قدمت صار سبباً للعقوبة قالوا هذه الآية شبيهة بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون هذه قاعدة عامة يعني ذكر في آية التوبة الثمان الأصناف وهنا جاء بي بقاعدة عامة من كان محبا لله تعالى حينئذ الاتباع الاتباع علامة جعله علامة فإذا انتفت العلامة انتفى ماذا المعلم جعله لازما نعبر باللازم فالاتباع لازم حينئذ اذا انتفى الاتباع انتفت المحبه من, من قلبه هكذا التلازم قاعده التلازم تدل على ذلك اذا وجدت المحبه لزم منه ماذا وجود الاثر فاذا انتفى الاثر دل على ماذا على انتفاء الملزوم صحيح كالايمان الباطن اذا تحقق هذا ملزوم يترتب عليه ماذا اللازم وهو العمل الظاهر اذا انتفى العمل الظاهر انتفاء الباطن إذا انتفاء العمل الظاهر انتفاء الباطن وكون الباطن يؤثر في الظاهر هذا التعبير عام حتى المرجع يعبرون بذلك والعمل الظاهر ثمرة للباطن وهذا صحيح لكن يبقى السؤال ماذا هل هو من ترتب اللازم على الملزوم أو المسبب على السبب عند المرجع الثاني مسبب على السبب عنده ماذا الباطن سبب ثم قد يوجد المسبب قد يتخلف كشأن الأسباب عندذ أثر او لا أثر حتى عند المرجع وإذا عبر بعض قد يعبر حتى بعض المعاصرين يعبر ماذا يقول العمل الظاهر ثمرة العمل الباطل هكذا تدليسا وتلبيسا العمل الظاهر ثمرة العمل الباطل ثمرة لكن لا يكفي هذا التعبير يعني إذا سمعت هذا الكلام لا يدل على أنه ماذا على منهج السلف فيه في هذا الباب لأن الثمره قد تتخلف ويبقى ماذا ويبقى الباطن عند السنه الجمع على. نعبر باللازم بحيث ماذا إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم إذن كخلاصة هنا في هذا الباب نقول العلاقة بين الباطن والظاهر في باب الإيمان علاقة تلازم بمعنى أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم لا يوجد وعند المرجئة أن العلاقة بين الباطن والظاهر علاقة السبب المسبب، ومعلوم أن السبب قد يوجد وينتفي ماذا؟ المسبب. ويعبرون أحيانًا ماذا؟ أنه لا بد أن يؤثر الباطن في الظاهر فيعمل ولا عمل إلا هو مترطب على الباطن هذا الكلام كله لا يدل على ماذا؟ على أنه موافق السلف. لا بد أن يقال إذا انتفى السؤال هنا الممحص الفاضح إذا انتفى العمل الظاهر كله، هل ينتفي الباطن أو لا؟ عندهم ماذا؟ أنه لا ينتفي وعند اهل السنه والجماعة ينتفي تبي لهذا ولذلك هنا الله عز وجل دلل على ذلك بهذا النص وذكر مقيم رحمه تعالى أن الاتباع لازم والمحبة ملزوم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم من من أصله وإذا انتفت المحبة من أصلها من القلب انتفى ماذا انتفى الإيمان عرفنا أن التوحيد كما قال مقيم إفراد الله تعالى بالمحبة قد عبر بذلك الشيخ رحمه تعالى في كشف الشبهات إفراد الله تعالى به بالتعلق في بعض النسخ. إفراد الله تعالى به بالتعلق وأراد به المحبة إذا قول تعالى هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لأن الاتباع لازم للمحبة وإذا عبرت بعلامة صحيح لكن لابد من ماذا لابد من بيان لابد من البيان كما أن بعض السلف قد يفسر الصفة بلازمها تفسر الصفة بماذا بلازمها. قال الرحمن أي إرادة الإحسان هذا التعبير لا إشكال فيه لكن يبقى ماذا هل إرادة الإحسان مرادف هو معناه دلالة اللفظ ام لا عندها نسن الجماعة لا بل هو لازم وعندهم ماذا أنه مرادف يفسر اللفظ بإرادة الإحسان هذا محل أخير قال هنا فإنه لما كثر المدعون لمحبة الله طولب بإقامة البينه طولبوا بإقامة البينة. فجاءت هذه الآية ونحوها فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر يعني من أصناف الثمانية على الله ورسوله فهو كاذب فهو كاذب فيه في دعواه مجرد دعوى كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب إن لو كان صادقا لكان متبعا صادقا لكان ماذا لكان متبعا إذن الاتباع هذا علامة ولازم لما يكون في القلب من من المحبة. نعم إذا زال الاتباع كله زالت المحبة. وقد ينقص الاتباع بما لا يزيل المحبة. ولذلك سبق في أول كلامه وهو تعبير مقيم رحمه تعالى أن كمال الإسلام ونقصه أن كمال الإسلام ونقصه يدور مع المحبة. فإذا كملت المحبة كمل ماذا؟ كمل الإسلام. وإذا نقصت نقصا الإسلام لكن لابد النظر في الذي ينقص هنا بحيث ما يشترط به أنه لا يزيل الإسلام من من أصله لا يزيل الإسلام من أصله كما نقول ترك الواجبات هذا يعتبر ماذا لا يعتبر من نواقض الإسلام لكن بعض الواجبات تركها يعتبر ناقضا وكذلك فعل المحرمات هذا لا يزيل الإيمان لكن ليس على إطلاقي بل النواقض والأسباب الردة كلها ماذا كلها محرمات وكلها منهيات إذن يكون على هذا التفصيل قال هنا فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب إذ لو كان صادقا لكان متبعا قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري المسلمين لا يؤمنوا لا نافية أو ناهية ها؟ نافيه إذن النفي لا يؤمنوا صار الفعل المضارع هنا ماذا أرفوعا لا يؤمنوا وهل النفي هنا نفي الأصل أو نفي الكمال على الأصل والظاهر نفي الكمال أي كمال إذن ليس نفيا للأصل أصل إيماني بل نفي للكمال ثم الكمال كمالان صحيح كمال كمالان كمال واجب وكمال مستحب هذا في باب الإيمان وباب التوحيد كذلك كمال واجب وكمال مستحب فوات الكمال الواجب ها بماذا بترك واجب لا يكون هذا الواجب تركه مزيلا للايمان أو فعل محرم لا يكون هذا المحرم فعله مزيلاً لي أصل إيمان هذا القيد صحيح إذا كمال إيمان الواجب ها كمال الإيمان الواجب يزول بفعل الواجبات بالقيد المذكور أو فعل المنهيات بالقيد المذكور أما القيد فهذا إزالة لي لأصل إيماني ترك واجبا كالصلاة زال أصل إيماني فعلى محرما كبعض أفراد الشرك هذا زال اصل أصل الايماني واما ما يتعلق به كمان لما المستحب فزواله يكون بماذا ترك المكروهات وترك ترك المكروهات فعل المكروهات اي فعل المكروهات ليس ترك انما يترك المستحب هذا التقسيم قلنا له دلالة في نص قرآن واضح بين. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. سابق هذا الذي أتى بماذا؟ بالكمال المستحب. أتى باصله إذا قلنا كمال المستحب معناهم باب اولى أتى بالأصل والكمال الواجب. أتى بالكمال المستحب. وهذا السابق الخيرات والمقتصد لا ايضا كمال باعتبار الإيمان أتى بالكمال الواجب اتى بالكمال الواجب والظالم لنفسه حصل عنده ترك حصل عنده ترك لكن ترك لأي شيء لواجب لا يكون هذا الواجب مزيلا لوصفه الإيمان أو فعل محرما كبيرة من الكبائر لا يكون هذا الفعل مزيلا لي لأصل إيمان هذه الآية المرادة في هذا التقسيم لأن الإيمان قد يكون باعتبار الاصل فيوصى بكونه مؤمنا وقد يكون زيادة على ذلك اتى بالكمال الواجب وزيادة على ذلك النوع الثالث أن يكون اتى بالكمال المستحب والتقسيم بعين فيه في التوحيد قال هنا لا يؤمن هذا نفي الكمال الواجب ولا يعهد في الشرع إلا إذا ترك بعض واجباته ونفي الكمال الواجب يذم تاركه ويتعرض لي للعقوبة يعني لا بد من ذلك يعني ما يقرن به لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبة إذن ترك المحبة هنا فإذا ترك المحبة حينئذ زال وصف الإيمان الواجب وإذا زال وصف الإيمان الواجب ترتبت ماذا؟ العقوبة لان عرفنا فيما سبق ان العقوبه تثبت بطريقين العقوبه من حيث هي تثبت بطريقين الطريق الاول اختبار هذا الطريق الاول النص على العقوبه ومن يفعل كذا يلقى اثاما ثاني ثاني صيغه لا تفعل صيغة لا تفعل ذاتها لا تأكل, لا تأكل الربا هذه دلت على هي نهي دلت على التحريم، دلت على على التحريم، ودلت على فساد المنهي عنه إذا عقد عقد ربوي فهو باطل دليل لا تأكل الربا لا نحتاج لدليل آخر يعني القاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه ما من هذه دلت ثالثا على ماذا ها على العقوبة انه اذا لم يمتثل بذات اللفظ يدل على انه معاقب ولذلك في العرف وفي لسان العرب اذا قال الاب لابنه لا تخرج من البيت فخرج فضربه هل يقال له لماذا ضربته قل لا يعني لا يحصل لا عقلا ولا عرفا ولا, ولا لغه قال لا تخرج من البيت فخرج صفعه ها مصيب او لا مصيب لا, لا يقال له ماذا لماذا عاقبته لماذا عقبته؟ لأن اللفظ يدل على ذلك إذا قواعد ثلاثة ها يدل عليه اللفظ ذاته تبي هذا. لأن قد يقال لك العقد باطل لماذا باطل لا نحتاج هو عندنا دليل آخر وقاعدة مطردة واصل عظيم كما قال النووي وغيرهم من عمل عملا ليس عليه أمرون فأورد هذه قاعدة النهي يقتضي فساد المنه عنه دليل هو هذا نص ولا ولا غبار عليه أو صحيح وكل نهي يقتضي فساد المنيع صل صلاة من هي عنها حينئذ نقول صلا باطلا بهذا النص لا نحتاج لنص آخر كذلك صيغة ماذا لا تصل إلى القبور فصل إلى القبور قلنا باطلا بهذا النص لأنه ماذا خالف الشر خالف الشر هنا قال لا يؤمن يعاقب او لا يعاقب لكونه قد ترك واجب تبي قال أي لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الواجب والمراد كماله هي كمال الواجب على كمال الواجب قد يزون أصله بما بمعنى ماذا أنه يترك كل واجب لا يكون تركه ناقضا لأصل إيمان أو يفعل كل محرم فزال كمال الإيمان الواجب كله وقد ينقص أي لا يؤمن الإيمان الواجب والمراد كماله أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بالعذاب حتى يكون حتى يكون قال ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب هذا كلام تاميرهم تعالى في الايمان الكبير اذا قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفى الايمان او نفى حقيقه شرعيه حينئذ يحمل على على الكمال يحمل على على الكمال قال ونفي اسم الشيء كالايمان على معنى نفي الكمال عنه لا اصله لا لا اصله مستفيض اي كثير مشهور في كلام العرب كلام العرب وإن كان القاعدة أنه في بعض المواضع يحمل على ماذا على الحقيقة الشرعية اصلا وإذا تعذر حينئذ على كمال الوجه لا صلاة لمن لم يقرر يفتح الكتاب لا صلاة يعني كاملة لا لأن نفى الحقيقة الشرعية من أصلها نفى الحقيقة الشرعية من أصلها حينئذ لا نقول الصلاه موجودة كما يقدر فقهاء وإنما نقول لا صلاة شرعية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك يصلي قال يرجع فصلي فإنك لم لم مع كوني قد صلى هو في ظنه قد صلى لكن لم يعتبرها الشارع ماذا صلاة حينئذ المنفي لم تصلي نفى الصلاة مع كونه قد صلى نفى أي صلاة هذه صلاة شرعية لأنه لم توجد لأنه لا يقال صلى إذا صلى دون طهارة نقول صلى لا لم يصلي وإذا صلى وهو غير موحد قلنا لم يصلي لا فرق بين هذا وذاك لا فرق بين هذا الصلاة باطلة لانتفاء شرطها وهو الطهارة والصلاة باطله كذلك لانتفاء شرطها وهو وهو الإسلام هذا عند العقلاء عند عند العقلاء قال رحمه تعالى ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب كثير يعني في كلام العرب ولبن حبان عن انس رضي الله تعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة الإيماني حقيقة الإيمان. هذا أراد به أن يفسر ماذا؟ لماذا حملنا لف هنا النفي للإيمان على الكمال الواجب؟ مع أننا في مواضع نأتي ننفي ماذا؟ أصل الإيماني. وفي مواضع ننفي ماذا؟ أصل الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك. فلا وربك ها لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجرة بينهم. هذه نفي الأصل الإيماني. الأصل الإيماني. هنا جاء قرينه تدل على أن المراد بالنفي المراد به ماذا نفي الكمال قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان يعني كماله الواجب حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير من من الخير ولذلك تنظر إلى ما علق به ما علق به فواته لا يؤثر في أصل الإيمان بمعنى ماذا حتى أكون أحب إليه من ولده وال والناس اجمعين إذا لم يتحقق ذلك وحصل عنده قصور تقصير هل زال وصف الإمام من أصله الجواب لا بل هو كبيرة من الكبائر كبيرة من من الكب يعني محبة الابن أكثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المرض محبة طبيعية التي ترتب عليها الأثر السابق طاعة والتقديم والإيثار حينئذٍ يكون كبيرة من من الكبائر لكن لا يكون كفرا قال هنا لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ومعنى الحقيقة هنا الكمال حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين لأن بسببه صلى الله عليه وسلم الحياة الأبدية والإنقاذ من الضران إلى الهدى بل ولا يحصل هذا الكمال, الكمال الواجب إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له ألا أنت لأنت لا أنت لا أنت لم هذه لام الابتداء لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه إن لا من من نفسك. هذا من صدقه رضي الله تعالى عنه قال فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك من من نفسك قال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسك فقال الآن يا عمر رواه البخاري قال شيخ سليمان في تيسير فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر فمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فهو من أصحاب الكبائر من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا إذا لم يكن كاف. يعني قد وقد لكن أصل فيه ماذا؟ أنه من أصحاب الكبائر قد يصل به الحال إلى الكفر فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر يعني من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حبا إليه من نفسه فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا قال الشارح هنا ومحبة صلى الله عليه وسلم تقتضي تقتضي اذا عندنا مقتضي وعندنا مقتضى ولذلك قلت لك المحبه عمل قلبي ما يكون في اللسان وما يكون بعمل الجوارح اركان هذه اثار هذه مقتضى اذا عندنا مقتضي وعندنا مقتضى الكلام في المقتضي وهو مسلزم للمقتضى قال ومحبه صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله دون من سواه قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام يعني هذه المحبة قد تنقص فينقص ماذا الإيمان والإسلام ينقص الإسلام لأنه عبر بالإسلام لأن الكلام في ماذا في الأثر في الأثر يعني العمل والإسلام في اصله هو العمل حليذ لما كان أمر كذلك عبر بم الإسلام وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا كل مسلم لابد ان ان يكون مؤمنا لابد ان يكون مؤمنا كل مسلم لابد ان يكون مؤمنا مطلقا ها كل مسلم لابد ان يكون مؤمنا هذا ما اراد به ماذا لا ليست مطلقا نعم لكن لما قال لابد ان يكون مؤمنا الايمان قلبي اخرج به طائفة ما أكثرهم الى زمان هذا أخرج المنافقين لأنه في الظاهر ها في الظاهر مسلم في الظاهر مسلم نعم ولذلك ذكر هو في الإيمان الكبير قال باتفاق المسلمين أن اسم ال الإسلام أن نسمى مسلم يتناول ظاهرا المنافقين حق الإجماع او كذا المجمع عليه في لص القرآن فأجر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله تعالى على المنافقين أجر ماذا حكم الإسلام وحكم الإسلام لا يجري إلا إذا ثبت الوصف عرفنا أن الأحكام هذه فرع وأن هذه الأحكام لا تثبت إلا إذا ثبتت أصولها فأولا هذا مسلم ثم تأتي الأحكام تصلي عليه إلى اخره هذا كافر ثم تنتفي الأحكام إذن أيهما أسبق أيهما الأوصاف قلنا الأسماء والأحكام هذه من اصول معتقده للسننجما اسماء واحكام مراد بالاسماء ماذا مسلم كافر يهودي نصراني منافق الى اخرهم هذه اسماء تثبت اولا اذا اتصف بها بحقائقها ثم تاتي ماذا الاحكام ثم بعد ذلك تاتي الاحكام فالبحث حينئذ عندنا ماذا عندنا بحثان ولذلك يقال العذر بالجهل ماذا تعني العذر بالجهل في الشرك الاكبر ماذا تعني هل تعني به العذر بالجهل في الاسماء هذا باطل لان المتلبس بالشركة الأكبر فهو مشرك لغة وشرعا وعقلا وهذا محل وفاق أما مسألة مشرك جاهل هل يعذب في الآخرة أو لا هذا مقرون بقيام الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذن فرق بين مسألتين ولذلك قلت لك ضابط مسألة العذر بالجهل هكذا تصوغها المشرك الجاهل هذا انتهينا منه هذا ما في كلام الذي يخالف ليس المسلم. الذي يخالفين ليس المسلمين المشرك الجاهل ثبت المعاند هذا واضح لا نختلف فيه المشرك الجاهل هل هو معذور او لا تاتي السؤال هل هو معذور هذا الجزء الشق هو مساله العذور بالجهل لكن لما خلط الناس اليوم بين مسالتين صار ماذا العذر بالجهل هل يسمى مسلم لا يسمى الى آخر فجاء الخلط صح او لا تبني هذا المشرك المشرك الجاهل هل هو معذور او لا هكذا التعبير هل هو معذور من بلغت الحجه فليس معذورا لا في الدنيا ولا في الاخره ثم الاحكام الشرعيه المتعلقه به الدنيا كذلك تزول تزول به بوصف الشركة يعني هذا مشرك جاهل وجدناه مشرك جاهل ما بلغت الدعوه نصلي عليه لا نصلي عليه يثاب في مقام المسلمين لا يثاب في مقام إذا الأحكام ثابته اما يعذب في الاخره لا يعذب بالاخره هذه مساله أخرى وهي مبنيه على ها على قيام الحجه ولذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ما قال ما كنا مسمين صحيح ما قال ما كنا مسمين ولا كنا مكفرين وانما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله اذن المراد به ماذا التعذيب قال رحمه الله تعالى هنا إذا وكل مسلمين اراد به الاسلام الذي اتفق فيه الظاهر والباطن لم يقصد به المنافقين وإن كان المنافق يسمى في الظاهر ماذا يسمى مسلماً وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق الكامل كل ما ذاكم مع النقص مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته قال لأن ذلك لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين يعني الإيمان المطلق الكامل الذي يوجد مع المستحبات هذا لخواص المؤمنين وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة من عمل القلب يعني ردا على بعض المرجع وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة واجبة إذا لم توجد حينئذى سحق العقوبة تابعة لمحبة لازمة لها لازمة لها قال هنا فلا بد من تصديق دعوة المحبة بالعمل والمتابعة له للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالمدعي كاذب في دعواه فإن القرآن يبين أن المحبة التي في القلب تلزم العمل الظاهر بحسبها كما في آية المحنة وغيرها بحسبها يعني ماذا كمالا وكمال نقصا ونقصا, نقصا ونقصا قال تابعة لمحبة الله لازمة لهم اذا مناسبة الحديث لي لترجم محبة الرسول من محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله لأن المصنف أراد ماذا محبة أي محبة الله تعالى قد يقع فيها الشرك صحيح أو لا قد يقع فيها الشرك أورد هذا الحديث وهو في ظاهره لا يتعلق بمحبة الله تعالى لكن من حيثية, من حيثية أخرى وهي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله فهي جزء قال وإذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعي فمحبة الله أولى وأعظم ولذلك قال حتى يعني إلى أن أكون. فالايمان منفي لا يؤمن لا يؤمن الايمان الكامل الواجب هذا منفي متى ينتفي النفي الى ان يكون الى ان اكون ولذلك حتى هذه الغايه اكون انا يعني احب اليه من ولده ذكر الانثى ووالده وان على والناس اجمعين هذا من عطف اي من عطف العام مع الخاص العام على هذا فيه خلاف يجوز أو لا يجوز عند البيانين وكثير منهم على المنع قال لا يجوز مع أنه موجود في القرآن والسنة موجود فيه من القرآن والسنة عطف الخاص على العام هذا متفق عليه لا, لا خلاف بين البيان أما عطف العام على الخاص هذا محل النزاع والحديث هذا يدل على ماذا على ثبوته أنه ثابت والناس أجمعين هذا عطفنا أخرجه قال ولهما عنه أيها البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ثلاث هذا ثلاث يعني ثلاث خصال ثلاث أي ثلاث خصال دليل حذف التاء قال ثلاث هذا مبتدا من شرطية كنا كنا فيه كنا يعني كان حذيفه الالف لالتقاء الساكنين النون مشدده هنا مثقله عباره عن نونين الاولى ساكنه والثانيه متحركه التقى ساكنان صحيح كنا حذيفه الالف وكان المراد بها هنا كانت التامه التي لا تفتقر الى اسم وخبر وان كان ذو عسره لذلك قال ثلاث من كنا من وجد فيه وجد بهن بهن اي بسبب هذه الثلاث حلاوه الإيمان حلاوه بالنصب على انه مفعول به لقوله وجد ثلاث هذا مبتدا والجمله الشرطيه من فعل الشرط وجواب الشرط خبر المبتدا على الصحيح على على الصحيح قال هنا اي ثلاث خصال من وجدنا فيه تامه وجد بهن حلاوه الايمان هكذا هنا وفي التيسير قال ماذا أي ثلاث خصال من وجدنا فيه فهي تامه وهذا اظهر لماذا لانه اراد ان يخبر عن كان بانها تامه لانه فسر كنا بقول من وجدنا من كنا فيه من وجدنا اذا فسر كان بماذا بالوجود فحينئذ قال فهي تامه اخبر عن عن كان بكونها تامه قال من وجدنا أي من كنا فيه فهي تامة يعني كان وجد بهن حلاوة الإيمان لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه والحلاوة هنا حلاوة هي التي يعبر عنها بالذوق هذا عند الصوفية بعضهم وجاء في بعض النصوص وهي حلاوة محسوسة محسوسة يعني مدركه بالحس يعني يشعر بها يشعر بها فهي قلبية محسوسة مدركة محسوسة بالقلب قال يجدها أهل الإيمان في قلوبهم أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم حلو بضم فالسكون ليس حلو وإنما حلو فعل هذه اللغة صحيحة قال المطعوم الحلو في الفم فيسلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا في رضا الله تعالى ويحبه بفعل طاعته وترك مخالفته وقد شبه الإيمان بشجرة، إذا أراد أن يفسر ماذا؟ أن هذه المحبة وهذه الحلاوة وهذه وهذا الذوق يجده فيه في قلبه ويدركه ويشعر به لما يمتثل من أمر الله تعالى، فإن يسهل عليه ماذا؟ كل عسير ويجد لذة في كل طاعه. قال ويحبه بفعل طاعته وترك مخالفته، وقد شبه الإيمان بالشجره في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبه كشجره طيبه شبه يعني الله تعالى شبه الايمان بالشجرة والشجرة لها ثمرة شجره لها لها ثمره والثمره لها حلاوه هكذا قال ابن القيم والثمره لها لها حلاوه كل واحد يتلذذ بثمار فكذلك شجره الايمان لا لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمره من حلاوه لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها قد يجدها وقد لا لا يجدها وانما يجدها بما ذكر فيه في الحديث يعني هذه المذكورات الثلاث هي اسباب فمن اراد ان يستلذ بالثمرة التي الطاعات فلياتي بما ذكر فيه في الحديث قال شبه الايمان بالشجره بقوله تعالى ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه فالكلمه هي كلمه الاخلاص والشجره الايمان واغصانها الامر والنهي اغصانها الامر والنهي لا يقل إذا زال الغصن يبقى الإيمان بحاله لا هذا ليس عند لسنة والجماعه وورقها ما يهتم به المؤمن من الخين وثمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر جني الثمرة جن الثمرة من باب رمى واجتناها بمعنى التقط وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها قال أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما حب إليه هذه على بابها على بابها يعني ثم ثم طرفان مما سواهما مراد به ما يحب الإنسان به بطبعه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما يحبه بطبعه وكذلك وضابط ذلك ماذا أنه إذا تعارض الأمران قدم ما يتعلق به حق الله تعالى قال وفي لفظ سواهما سواهما المراد به ماذا محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه الله ثان ضمير هناك ما سياتي وفي لوض حب اليه من اهله وماله والناس اجمعين الحديث السابق والمراد بالسوى هنا سواهما سواهما السوى سوا هنا ما يحبه الإنسان بطبعه ما يحبه الإنسان بطبعه هذا قلنا الاصل فيها ماذا الاصل فيها الاباحه هذا الاصل فيها الاباحه في مباح ما لم تعارض حكم الله تعالى فإن عارضت فقدمها يعني وجود المعارضة لا يجعله مذموما، وإنما متى تحصل يحصل الذم إذا قدم، ولقد يحصل تعارض، لكن يقدم حكم الله تعالى، يقدم طاعة الله تعالى. حينئذ لا إشكال، هذا من ثمرة الحلاوة، لكن يبقى ماذا إذا إذا حصل تعارض أو لم يحصل تعارض؟ حينئذ نقول المحب في أصلها الإباحة، وقل أحب إليه مما سوىهما، يعني مما سوى الله تعالى ومحبتي وسوى محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل ماذا؟ الأصل لباحة فلا تعارض بين المحبتين قال وفي لوض أحب إليه من أهله وماله والناس اجمعين قال المراد بالسوى هنا ما يحب الإنسان بطبعه كمحبه المال والولد والأزواج ونحوها الأزواج هذا التعدد ونحوها ثم قال وثن الضمير ثن الضمير سواهما وثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين كالشهادتين لتلازم المحبتين يعني لن يتحقق وصف محبة الله تعالى إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال أحب الله تعالى لكن لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم بطلت المحبة, الأولى بطلت المحبة الأولى لو قال أحب رسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يحب الله تعالى بطلت الثانية كالشهادتين لا يصح أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد بطلان الشهادة الثانية فإنه يكون ماذا يكون ناقضا للأولى والعكس بالعكس فلما كان كل منهما ماذا ملازما للآخر ثن قال لتلازم المحبتين كشهادتين ومحبة الله تسلزم محبة طاعته محبة الله تسلزم محبة طاعته إذا عندنا ملزوم عندنا لازم الطاعة التي هي الأثر الذي يكون باللسان وبعمل الجوارح هذا لازم والمحبة التي هي الميل بالضابط السابق هذه تكون ماذا؟ تكون قلبية ولذلك ذكرت لك سابقا أن كلام العلم في التفرقة في حد العبادة قال العبادة تطلق بمعنى التعبت بمعنى التع... الذي هو التذل الخضوع وتطلق بمعنى ماذا؟ المعنى الاسمي وهذا لا يتصور فيه ماذا؟ أن يوجد أحد النوعين دون الآخر لا يوجد أحد النوعين دون الاخر فإذا قيل العبادة مراد بها ماذا؟ اسم جامع لكل ما إلى آخره هذا لا يتصور أن يوجد دون تذلل والخضوع يعني عبادة ظاهرة دون إخلاص دون عمل باطن هذا لا يوجد لها إذا كل منهما لازم للاخر فليس عندنا تعبد إلا بعبادة وليس عندنا عبادة إلا بيبت كل منهما لازم للآخر إذ التعبد هو المعنى القلبي الباطن الإيمان الباطن والعبادة هي ما يتعلق بالظاهر ولذلك اثنى ابن تعالى رحمه تعالى فجمع بين أمرين الباطن والظاهرة بد من صدق كل منهما على, على الآخر تابعي لهذا قالوا محبة الله تسالذم محبة الطاعة إذا كل منهما لازم للاخر فالمحبة عمل قلبي وهي ملزوم والطاعة عمل ظاهر وهي عبادة وكذلك هي هي لازم فإنه يحب من عبده أن يطيعه والمحب يحب ما يحب محبوبه ولا بده أو كذلك قال هنا هذا وجون في سبب التثنية بين, بين الأمرين وقيل ثن الضمير إشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب مجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية وأمر بالإفراد في حديث الخطيب في قوله من يطع الله ورسوله فقد رشت ومن يعصه ما فقد غوى هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بس الخطيب أنت قل من يعص الله ورسوله فقد غوى هذا أراد به ماذا أن المعصية تتحقق بمعصية أحد الأمرين يعني لا يشترط في المعصية والعقوبة ماذا أن يعصي أمر الله تعالى وأمر رسول صلى الله عليه وسلم هل يشترط بالمجموع لا ليس بشرط وإنما لو عصى أمراً واحدا يتعلق بالقرآن فهو عاصم وترتبت العقوبة أو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ترتبت العقوبة ولذلك جاء هنا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرار والاصل استقلال كل من المعطوفين في. في الحكم هذا وجهه قال هنا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لم هنا للتعليل لله يعني لأجل الله في ذات الله قال أن يحب المرأة الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحب كل أح مرأة جاء مطلق هنا أي واحد تحبه قل لا وإنما تحب المؤمن المؤمن يحب المؤمن أما الكافر هذا يبغض قال الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحبه إلا لله أي لأجل طاعة الله وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله ولله وتقرب إليه قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة خصاصة أي حاجة أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته من لازم محبة الله محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده ومحبة الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان كمال إيمان الواجب كمال إيمان الواجب وحقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر عرفت ماذا يعني ما الضابط انت الان صباح مساء تقول للآخر احبك في الله احبك ما اسالها لكن ضابطها ما هي قال الا ينقص بالجفاء يعني لا لو جفاك تبقى المحبه كما هي كما هي ولا يزيد بالبر ولكن هنا المحبه تزيد بالطاعه وتنقص بالعصيان اذا زاده برا زادت المحبه لله عز وجل هكذا يقول واذا جفاه حصل ماذا حصل النقص هذا يدل على أن هذه مجرد دعاوى قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار هذه الثالثة هذه الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر قيل ماذا؟ هذه الصورة متحققة في من كان كافرا ثم أسلم لأنه قال ماذا؟ أن يعود في الكفر يعني يرجع إلى الكفر وأما من كان مسلما ابتداء حينئذ صارت الثلاث في حقه؟ ها ثلاث من كنا فيه صارت اثنتين وهذه خاصة به بالكافر هكذا قيل فالصورة هذه خاصة فيه كافر أسلم وقيل لا قولوا يعود في الكفر أن يصير فعاد هنا بمعنى بمعنى صار لأن عاد تأتي في لسان عرب بمعنى بمعنى صار لذلك حكى الله تعالى في القرآن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ها أو لتعودننا في ملتنا كانوا كفارا لا إذن او لتعودن في ملتنا يعني ماذا تصيرن يعني تدخل الى مله الكفر هذا المراد عاد هنا بمعنى بمعنى صار والصيروره لا تقتضي ماذا انه كان متلبسا بذلك هكذا قيل وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه قال يعود ان يرجع فسر بماذا بالرجوع وعليه يتعين ماذا حمل هذا اللفظ على كافر أسلم ثم على كافر أسلم ثم يكره بعد ذلك أن يرجع إلى حاله الأولى فمعناه يصير هذا غريب من المصنف حصل عنده تداخل بين اللفظين فمعناه يصير لا, لا يظهر هذا هذا قول آخر هذا قول آخر يعود أن يرجع هذه صورة فمعناه يصير لا الصيرورة غير الرجوع فرق بين النوعين فرق بين النوعين يعلم تدخل عنده ماذا القولان فمعناه يصير قال والعود والرجوع بمعنى الصيرورة هذا فيه نظر ليس بصحيح العود والرجوع هذا العود يطلق ويراد به الرجوع ويطلق ويراد به ماذا الصيرورة الصيرورة لا تدل على شيء قد رجع اليه بعد ان كان فيه قال والمقصود انه يستوي عنده الامر هذا المقصود بالحديث يستوي عنده الامر كراها عوده الى الكفر ككراهة قذفه في النار وفيه دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلى أن يقتل. قال الشيخ الإسلام لتيمير رحمه تعالى هذا موجود في الفتاوى عاشر ثلاثمائة وخمس قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة لهم يحبه فالمطعومات مثال حسي كالمطعمة تحبها ويأكلها ويتلذذ إذن وجدت اولا المحبتها ثم وجدت الحلاوة بعد ذلك وجد حلاوة بعد ذلك أما إذا كان يحبها ولا يتناولها هذا لا يجد شيئا لا يجد إلا سرابا قال يتبع المحبة له فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد إذا حصل بد من الحصول أما إذا لم يحصل لا تحصل لذه ولا الحلاوة قال فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك قال والسرور وفي الاصل واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم بعده يعني يدرك الملائم الذي يحبه ثم بعد ذلك توجد الحلاوة عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المجتهى فحلاوة الإيمان المتضمنة لللذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة تكميل هذه المحبة وكمالها يكون بماذا بالطاعة الطاعة القلبية والطاعة الباطنة والطاعة الظاهرة قال وتفريعها أو تفريغها عندكم ماذا بالغين أي لا بالعين وتفريعها ودفع ضدها هذه ثلاثة أشياء تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فإن محبه الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما قال وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه الا الله تفريع يعني الفرع هذا المراد بها الذي عبر عنه المصنع باللازم يعني وجدت المحبة وجد الفرع هذا التفريع يعني إيجاد الفرع ما هو الفرع هنا أن يحب المراه لا يحبه إلا, إلا لله ودفع ضدها, دفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار فتفسير تمية الثالث فيه ماذا في إشارة الى أن العودة بمعنى الصيروران فكل عبد حينئذ يكره أن يقذف في في النار مثل ذلك يكره أن أن يدخل الكفر مثل ذلك يكره أن أن يدخل إلى إلى ملة الكفر قال رحمه تعالى وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره هذه الرواية أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى أن ان يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقضه الله منه هذا يعتبر فردا مما دل عليه النص السابق وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما وفي هذه الرواية نفي وجدان حلاوة الإيمان به بالمنطوق وفي الرواية السابقة به بالمفهوم وهي لا يجدون هنا ماذا عبر به بالمنطوق فجمع بين الدليلين والدلالتين ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحبه من أحب في الله وأبغض في الله وأوال في الله وعاد في الله قال من أحب في الله في الله ضرفية يحتمل أنها ظرفية على بابها فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومنهجه لا لغرض الدنيا ولا لعرض الدنيا ويحتمل أن تكون سببية, سببية بذات الله أي بسبب الله كقول دخلت امرأة النار في فيه الله قال هنا أي أحب أهل الإيمان من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعتي من أجل ذلك فالحب في الله من ثمرات حب الله ومن موجبات الإسلام يعني أوجبه الإسلام يكون, يكون موجبا هو في نفسه والإسلام موجب لذلك تقرأ بالكسر هنا موجب ومن موجبات الإيمان موجبات له وجه لكن مرض به هنا ماذا أن الإسلام أوجب موجب يعني أوجباً قال وأبغض في الله كذلك فيها ماذا هنا بمعنى كره أبغض في الله أي في ذات الله تعالى أو لأجل الله وأبغض في الله أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو او أو إخوانهم الآية يعني يبغض ولو كان ولو كان قريبا هنا خص البغض بماذا خص البغض به بالمشرك ولكن البغض اعم من ذلك فيبغض المشرك الكافر ويبغض كذلك المبتدع وكذلك العاصي فالولاء والبراء ليس خاصا بماذا بالمؤمنين مطلقا ولو كانوا مبتدعين ولو كانوا عصاة والبغض خاص به بالكفار ولا يتعلق بالمؤمن العاصي وإنما يكون ماذا؟ يكون من المشرك ويكون من المبتدع الذي لم تخرج بدعاته عن الإسلام كذلك يكون من؟ من العاصي قال ووالى في الله وعادى في الله ولا بالمحبة والنصرة بحسب القدرة هذا بيان لي لازم المحبة في الله وهو الموالاة الى لأنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب بل لابد مع ذلك من الموالاه التي هي لازم الحب يعني لابد من أثر موالات الموالات المؤمنين هذه حبه قلبيه يكفي دون أثر الجوابنا لأن صارت مجرد دعوه مثل قول تعالى هناك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اذا هذا يدعي انه يحب المؤمنين لكنه لا لا يتبعه بقول قول ولا عمل حين تكون هذه المحبة كاذبه هذه المحبة كان لا من, من من الملزوم ولا بد من اللازم قال ووال بالمحبة والنصره بحسب القدره والاكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا وعاد من كان عدوا لله ممن اشرك به وكفر وظاهر بالمعاصي جمع بين بين امرين وهو احسن وهذا والذي قبله من لوازم محبه الله وهذا والذي قبله من لوازم محبه العبد لله فمن أحب الله أحب فيه ووالى اولياءه وعاد أهل معصيته وابغضها البغض أصله في القلب لكن لا بد من لازمه وهو القول والمعاذاه به بالظاهر وكلما قويت محبه العبد لله في قلبه قويت هذه الاعمال المترتبة عليها وبكمالها يكمل توحيد العبد وبضعفها يضعف وهذه المراتب الاربع هي ثمرة الايمان ودعائم المله ثمرة بالمعنى سلفي لا بالمعنى اهل ارجاع ثمرة يعني ليست من باب ماذا سبب ومسبب لا بل هي لازم وملزوم ويأتي بقية الحديث والله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين